بك اللهم نلتجئ فمنك الخير يبتدئ ومنك العفو نطلبه ومنا الجهل والخطا اذا ضاقت بنا الدنيا وخلقك بالوبار تضرعنا على أمل وفي رحمك متكأ إلهي فاكشف البلوى بلطفك يسمع النبأ سيأتي النور في غدنا ونار الداء تنطفئ